والله خلقكم من تراب ثم من لطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه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 وأنفقوا مما رزقناهم سررا وعلى نيتين يرجون تجارة لن تبور ليوففهم أجورهم ويزيدهم من ثُبُلِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ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 وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحل نادى أرى المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب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 ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل اي يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غررا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزالتا ان امسكهما من احد من بعده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 ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أَجَلُهم فإن الله فإن الله كان بعباده بصيرا